يا مولا يتعطيني الله ناديتك الله يا الله يا سندي الله أكبر. يا سندي الملك عز منك يكفيني الله حسبي الله عوني وسندي واحد صمد فوضت أمري إلى دخلت في كنفي الكافي وقلت له أنت الوكيل ورب العرش والدين إن ضاق صدري فمن يا رب رب يشرحه سواك فاشرح باسرار وتمكين الله ربي الله عوض وَوْطُ أَمْرِي إِلَّا مولاي ينجيني دخلت في كنف الكافي, في كنف الكافي وقلت الْكَافِ دَخَلْتُ انت الوكيل ورب العرش والدين ان ضاق صدري فمن يا رب يا سواك فاشرح بأسره صلي ونسلم على سيدي وحبيبي رسول الله فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, الله على الله عليه وسلم صلوا معايا يا مستمعين على النبي جد الحسن صلاه النبي فيها الخيرات فيها الرضا فيها النفحات ونبئ من اهل الجنات لو صلينا على هادي محمد صلى اللهم صلِّ وسلِّم وذلك